اخ لدينا في تونس رئيس حزب علماني يقول انا لايكي ولست مسلم ويدعو ويقول بالله الله بإذن الله السلام عليكم شيخنا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 رئيس حزب علماني يقول انا لائكي ولست مسلم ويقول عن الافلام الالحادية هذه من حرية التعبير فهل نعين هذا بالكفر ام يجب اقامة الشروط اقامة الحجة هو ما تعيره السبب بارك النبي لكن تقول هذه الاقوال كفرية وتقول من قال كذا مثلا لكن استعين له حتى تصام عليه الأذنة الحافظة المعين واضح شيخنا واضح, واضح, واضح بارك الله فيكم شيخنا لي سؤال آخر في منطقتنا لا يوجد أئمة صنيون وفي خطب الجمعة هناك كثير من الأئمة يدعون إلى سمع أهل من ومن هذا القبيل فهل يجوز لي الذهاب للصليفة قد دون حضور الخطبة لا الله لا اله الا الله سبحان الله أن تحضر الخطبه ايضا الناس ما تحضر قبل الخطبه ان اجل الذقاديد في الله والاذكار والعباده وكذا نسال الله ان يثبتنا على كل لا تنسمع الخطبه قبل ما هو حق حق نوافذ الله يسهل لكم نصل أن يحفظكم شيخنا بارك الله فيكم ونفع بكم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله <تصفيق>